من الله الرحمن الرحيم هميم عن سنقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين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 بغَُّ لَِْ وَمَا أَنْ سَعَلَيِ بِوك وَكَذَلِكَ أَوْ حَيَّ إِلَْكَ قُرآانَ الن رَضِي لِتُم ذِرَعََُّقُرَمَنْ حَوْدَهَا لِتُم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 م stdin واحده ولكن ادخلوا من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي و لا نصير ام من دونه الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من ثالفُم الله غ رَّ عَهِ توكذ تو